صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويا قوم مالين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 لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدِّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ فَسَتَلْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بالفرعون سوء العذاب ان النار فرعون أشد العذاب